والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن وأولاة الأحمد أجلهم أن يضعن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ وَصْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّر عَنْهُ سَيَآتِهِ وَيُعْظِم لَهُ أَجْرًا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 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَصَبْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُمْ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعْتٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ لَا يُتَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا الله أكبر الله أكبر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 قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فعد الله لهم عذابا شديدا